الدرس الثالث عشر في مكتب البريد أمام شباك الطوابع خمسة طوابع بريد جوي من فضلك هل الخطابات للبلاد العربية أو لأوروبا وأمريكا؟ ثلاثة طوابع للبلاد العربية وطابعان لأوروبا الثمن تسعون قرشا تفضل النقود آسف نسيت عندك بطاقة لأوروبا الثمن وعشرون قرشاً. تفضل وشكراً أين شباك تسجيل الخطابات؟ آخر شباك على اليسار أمام شباك التسجيل والطرود يذهب أشرف إلى الشباك يقف في آخر صف ثم يأتي دوره ويعطي الخطاب للموظة كتب أشرف على ظرف الخطاب اسم المرسل إليه عنوان المرسل إليه اسم المرسل عنوان المرسل يكتب الموظف الإيصال ويقول خمسون قرشا من فضلك تفضل وشكرا الكلمات الجديدة المرسل المرسل إليه البلاد أوروبا أمريكا الإيصال آسف آخر شباك الطوابع جوي الخطاب تسجيل نسي يقف يقول ظرف عند الصف طابع الذي طرد داخل قدم دار الآثار ينتظر كسر يرسل مزدوج عامل الغرفة